بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدستر قم فأنذر وربك فكبد وثيابك فطهد والرجز فهدر ولا تمن تستكتر ولربك فاصدر فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يومئذ يَوْمٌ إِذِينِ يَوْمُ النَّاسِيذِ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَمْ مَمْدُوداً وبنين شهودا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 وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواح كل البشر عليها تتعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة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 فَالْيُرِيدُ كُلُّ مَرِئٍ مِنْهُمْ أَن يُتَّصُحُ فَمٌ كَلَّا بَلْلَّا الْآخِرَةَ كَلَّا